ها قوتها ها هاي الحسينين ها هاي النشام ها ميلاد الفرج والثار Halo الحبيبك السيد عبد القالق ميلاد الفرج والثار فرحوله ميلايا يا ميلاد الفرج والثار وفرحوله ابو باسم العقد محلوله عندك حاجه هالليله لولا انويه انويها يا الله يا الله ميلاد الفرج والثار افرحوا لي ابو صالح باسم العقد محلول ليلى صمغيد الليل ودمعي هل هولا خجها بشر حجي سلمان فدوة اروح لخليهم دقائق بس ابو سيديك رحم الله والديك خليه يفرح فدوة اروح لكم شويه اهدئ على الحجي حجي ترى كلهم خدامك كلنا خدامك رحم الله والديك متى يصحي الجوادك والدمع ينشف متى بشاره ظهورك يا حلم تنزف لجلجي انا بعيدك سينا بعيدك تستقر فاقد عجل وعدت ما تزعل متى يصحل جوادك وانت مع ينشف متى بشارت ظهورك يا حلم تنزف لاجل جنه بعيدك تستقيم بالطاف اخذها فقد تلتبدل لك امان على النهر خلالك الكافل رايه قمر هاشم وانت تس تاهل يا ابو صالح يا عمي يقول ابو فاضل يا ابو صالح يا عمي يقول ابو فاضل اخو تهل تستاهل من عمك را لكافي رايح تجمر هاشم وانت تستاهل يا وصال يا وصالح يا عمي يقول ابو فاضل يا وصالح يا عمي يقول ابو فاضل ها جحا تستاهل من عمك راية تستاهل من عشان اسمع الكربله كربله اعلى تستاهل تستاهل تستاهل, تستاهل, تستاهل تستاهل تستاهل الله يعين قلبك والغياب غياب زمان الغابه هذا وانت اللي زمان زمان, زمان زمان زمان الغابه هذا وانت اللي زمان الغابه هذا وانت لي انت الغاب مو بس باب يا ابن داحن mo bas ha shabab ha ya salman <تصفيق> الله يا عين قلبك والغياب غياب الله يا قلبك والغياب غياب زمان الغابه هذا وانت اليث زمان الغابه هذا وانت اليث هو بس باب